ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم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 وَأَنَّ اللَّهَ يهدي من يريد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى والمجوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 فَوْقَ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَطَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أعيد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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا تشرك فيه شيئا وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود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 رهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقبو تفثهم ويلوفوا نذورهم واليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن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 وَإِنَّ الله على نصرهم لقدير الذين أُخْرِجُوا من ديارهم بغير حق إِلَّا أَن يقولوا ربنا الله ولولا دَفْعُ الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلواتهم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 وَأَصْحَابُ مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأي من قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير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 وليعلم الذين أُوتُوا العلم أَنَّهُ الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ الله لهادي الذين آمَنُوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مِرْيَةٍ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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو فنعم المولى ونعم النصير